إن أخاك الصدق من لن يخدعك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت شمل نفسه ليجمعك أخي صبرا على ألم الفراق الفراق كلانا للنوى والشوق باقي, باقي أخي صبرا على ألم الفراق الفراق كلانا النوى والشوق باقي شوق باقي إذا هياكلنا وبانت وروحي نحو روحك في عناقي تودعني أخي والدمع جار ودمعي في المحاجر والماقي بكى قلبي وما سالت عيوني وفاءا بالغا أقصى المراقين لك حسرة هزت يالي أمالي من لضى الحسرات باطي صبرا على ألم الفراق الفراق إلى نار النوى والشوق باقي شوق باط صبرا على ألم الفراق الفراق إنه والشوق الشوق باقي شوق باقي انفصلت فصرت فياكلنا وبانت فروحي نحو روحك في عناقي دموعك هيجت نيران قلبي والولك النار تؤذن باحتراقي أراكم إخوتي وسط الليالي من تمل من ائتلاقي اراكم اخوتي عند الثواني ويبقى طيفكم رغم الفراق وينتجت نيران قلبي وتلك النار تؤذن باحتراقي اراكم اخوتي وسط الليالي تمل من إطلاقي، راكم اخوتي عند التواني، ويبقى طيفكم رغم الفراق، ويبقى طيفكم رغم الفراق، ويبقى طيفكم رغم الفراق.